بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن را تلك ايات الكتاب والذين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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليلة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 وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 هو الذي يريكم البرق قوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء إِلَّا فِي في ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغذو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاhtَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبَا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 إنما يتذكر قل الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.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 والذين صغروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ فَاسِقٌ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 بل لله الأمر جميعا، أَفَلَمْ يَهِيَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ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 فكيف كان عقاب أفمن هو قائل على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول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 قبلك وجعلنا لهم أزواجهم وذرية وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عذوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها